في الكتاب لا تفسدٌ في الأرض لا تفسدٌ في الأرض مرتين ولا تعلون كبراء فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديدا فجاسوا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم ردنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا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 وَلِيَتَدَبَّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا أَسَرَ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ تُتَمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ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 بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا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 ومن ضل فإنما يَضِلُّ عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا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 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لِمَن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولا هيك كان سعيهم مشكورا كلا ممدها هؤلاء وهؤلاء من عطايا ربك وما كان عطاء ربك محظورا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 وَإِلَّا إِيَّاَهُ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّا يَبْلُغَنَّ إِنْ دَكَلْكِبَرْ أَحَدُهُمَا أَحَدُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهما فَلَا تَقُلْ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 كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم عَنْهُم رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغروله إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تدسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبير بصيرا ولا تقتلون أولادكم خشية إلا قن نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا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 إنه كان من صورا ولا تقرضوا مالا لَيَتِمْ إلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولَةً وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ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 فَتُلْقَى فِي جَهَنَمَ مَمَلُومًا مَدْحُورًا أَفَأَصْفَاقُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إناثًا إِنَّكُمْ لَتَكُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا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 سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً